لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بوثر ما في القبور وحصل ما في الصدور